Ya matlab Ya matlab Ya matlab Ya matlab Ya matlab Ya matlab Ya matlab Ya matlab Ya حدا ولدنيا وظلمها واسد واحدهم وقف ايو وحنا زوارك امامي وحنا زوارك امامي يا بنجا عفر يا شرف الصبرة كنقيسة بحسين السجن اصبح لك سجين صبرة <تصفيق> كنقيسة بحسين بحقك إمامي ونعرف الظلم اللي بي نريد ناخذ عبرة منك هاي وادم بس حجي يا صبر يا صبر يا صبر أيوب صبرك فق جودك سيدي امتى يلجودك عجيب الغرب حزنت يا غريب امتى يلجودك عجيب الغرب حزنت يا غريب اقصيح مسمور اقصيح مسمور يا ظلم يا غضنوا يا غضنوا سيد الظلم هار والكسوته والطيور بكل كثر والسجن اصبح يا ظلم هارون القسوت والقيود الكتر اول سي جنه اصبح ما نرى لك صار اجمل امر وهاي ساعه وهاي ساعه المنيه سيد واغرب قدر لك صار عبوسجود بين ذبان وقيو لك صار عبوسجود بين ذبان وقيو كل أصبح رسالا كل المعالم الحياة ودرس من ظلمك أخذنا وانت يلبيك النجاة وإحنا نبقى نوالي شخصك لو انقربتنا الوفاة الشيعة نبقى على العهد نرتجي منك سنة الشيعة نبقى العهد القطب والتوزيح محفوظة لدى مؤسسة ابو عماد الاسلامي المنتج النفذ اياد الملك موسى يلم قيدين قابلتهم القيود هاي انواع السلاسل بالعرش تكتب سجود يلي ساجن موسى قل يلي ساجن موسى قل في يوم الورود اشلال في يوم الورود سيدي وقصاب الحاجه انت وتقضي لم حاجته الصدق رحمه ونور شخصك لا كنترهب حضرت الخايفين ودب يمينك وبيسار صفوتك ينشرح صدر اللي يزور الطير على الحضره يدور ينشرح صدر اللي الطير على يدور يا مظلو يا مظلو يا مظلو يا مظلو يا مظلو كان علي الغاج والهندسة الصوتي علي الماجد يا مظلو يا مظلو